وَاذْكُرُوا اللَّهَ أَكْثَرَ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَعَ وَمَنْ وَمَن فَلَا إِسْمَعَ لَهُ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى ثعاب في الأرض يكسد فيها ويهلك الحرس والنفس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتى الله اخذته العزه بالابس فحشبه جهنم ولا بئس المآب ومن الناس من يشتري نفسه بتغراء امراضات الله والله راؤكم بالعباد يا السلم كافة ولا تتبع خُطوات الشيْق إنّه لكم عذوب مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات تعلم أن الله عزيز حكيم